وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ Those هؤلاء narrowed قليلون، And لنا wereaid for لجميع who فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل واتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي رب سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، ففلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَى إِبْرَاهِيمُ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 قالوا بل وجدنا ابانا كذلك يفعلون قال افرايتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون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 وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحِيينَ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَةِ يَوْمَ الدِّينَ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقَنِي بِالصَّالِحِينَ واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبيه إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من اتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين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 فكبكبوا فيها هم والغارون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله ان كنا لفي ضلال مبين إذ سويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميد If there is an فَنَكُونَ مِنَ us, then فِي will be وَمَا of the believers. Indeed, رَبَّكَ is a verse Malariya filters the Lord of the Holy Rabbits We say to them that they are my child Montana وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون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 قالوا said, if you were not finished, you قَالَ be one of the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 وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُمْ مِنَ الْوَاعِظِينَ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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ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 في جنات وعيون وزرع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال فارين فاتقوا الله ولا تطيعوا امر المسرفين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون قالوا انما انت من المسحرين ما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 وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لُوطٍ المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعوه وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين اتاتون الذكران من العالمين وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِيَا لُوْطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ قال انني لعملكم من القالين ربنا نجني واهلي مما يعملون فنجيناه واهله اجمعين الا عجوزا في الغابرين ثم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 وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وازِنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الاولين قالوا ان ما انت من المسحرين وما انت الا بشر مثلنا وان ظن الكاذبين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 وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الْرُوحُ الأمين عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانِ النَّعْرَبِ مُبِينٌ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُل لَهُمْ آيَةً أَيَّ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إسْرَائِيلَ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 وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ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 The على of prayer stand on each� Br응 They are asleep and these are too might And the Awociful وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكر الله كثيراً وانتصروا من بعد ما ظلموا وسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامٌ قَلْبٍ